نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو أهل له فالفضل كله بيديه والخير أمره بيديه سبحانه الخير خيره والأمر أمره والعبد عبده ولا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتتابعت نعماؤه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن نبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين ومبعوث الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه ليلة الجمعة أقبلت ويقبل معها خير عظيم وفضل عميم يقبل معها أجر كبير ينتظره المؤمن كل جمعة في يومه وليلته هذا هذا الأجر الكبير رحمة متتابعة من الله ينالها المؤمن بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن يوم الجمعة من أيام الأسبوع يوم عظيم يوم عيد وعبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يوم الجمعة يوم عيد وعباده من ليلة الجمعة إلى مغرب الجمعة كل ثانية فيها خزائن من الحسنات ومن أراد انشراح الصدر وغفران الذنب وتفريج الكرب وذهاب الهم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الكرام صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم مستودع للرحمات لأن لنا بكل صلاة عشر صلوات من ربنا سبحانه وتعالى ولو صلى عليك الله صلاة واحدة كتبت لك رحمة تسعك في دنياك وأخراك إن الله قضى لك همك وفرج كربك إن الله يسر أمرك وحقق مناك رحمة الله نبذلها لنيل المنى وننشدها في كثير من العبادات والطاعات ألا فاعلموا أن رحمة الله أوسع ما تكون في كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشراء الا ترون أننا في صلاه الجنازه نقدم قبل الدعاء على أمواتنا وطلب الرحمة لهم نقدم على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او ما شعرتم اننا نطرق ابواب الرحمه قبل الدعاء لهم بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذا مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن نقلب صفحات الكتب ونقلب معها نسائم الأشواق والحب والحنين في الأفئدة المؤمنة برسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكل مؤمن لن يعدم أن يجد في قلبه تلك الوريقات التي أثمرت حبا وطاعه واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التعاهد والسقيا والعناية التامة بهذه الوريقات أن يشتد عودها وأن تزهر أغصانها وأن تثمر زهراتها حتى تكون ظلا يتفيئه أحدنا في هذه الحياة ثم هي أيضا رحمة كبيرة وشرف ومغنم عظيم يجده هناك في اخراه ما زال طريق السنة أيها الكارم ما زال طريق السنة هو الطريق المعبد نحو طاعة صادقة تامة وقرب ونيل لولاية الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زال حديثنا في هذه الليالي المباركات ليالي الجمع في تصفح ما كتبه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما زلنا في أول أبوابه في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه صلى الله عليه وسلم وقد تم بنا الحديث عند منتهى الفصل الأول لنشرع في الفصل الثاني وهو الحديث عن وصف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشهادة نعم شكر الله لك شيخنا وجبر بخاطرك كما جبرت بخاطري وقبلتني قارئا في مجلسك الفصل الثاني في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جمع الله تعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأثرة وجملة أوصاف من المدحة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به للحق. تقدم أيها الإخوة الكرام أن القاضي عياض رحمه الله لما خص الباب الأول بجمع ما ورد في كتاب الله من الآيات الدالة على عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله فإنه قد جعل ذلك في فصول يضم في كل فصل مجموعة من الآيات التي يمكن أن تتحد في المضمون والعنوان تم الحديث في الفصل الأول عن الآيات التي ذكرت محاسنه. صلى الله عليه وسلم وما أعد الله له من شريف المناقب والمنازل والرتب الرفيعة جاء في هذا الفصل فقال في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة ما الشهادة ليست الشهادة أن يموت شهيدا في سبيل الله في غزوة من الغزوات أو في الجهاد فهذا لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي كتب له مرتبة أعلى من الشهادة وهي النبوه لأن الله لما اثنى على عباده المنعم عليهم فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فذكر الشهداء بعد ذكر النبيين والصديقين والواو وإن كانت لا تقتضي ترتيبا على الصحيح إلا أن هذه المنازل هنا جاءت مرتبة بمجموع ما دلت عليه النصوص ومن شرف هذه المراتب بعضها فوق بعض فإن كتب الله له النبوة فالمقصود بالشهادة هنا أن الله عز وجل جعله شاهدا شاهدا على أي شيء شاهدا لنفسه على أمته وشاهدا لأمته فهاتان شهادتان ثابتتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأولى فانه يشهد لنفسه بأنه أدى ما أمر الله وأنه بلغ الرسالة وأنه قد وفى بالواجب كما أمر الله في ثلاث وعشرين سنة فما لقي الله ولا لحق بالرفيق الاعلى إلا وقد برئ ذمته أو لم يستنطق أصحابه أو لم يستنطقهم صلى الله عليه وسلم ويستنطق الأمة جمعاء. لما خاطبهم يوم عرف في حجة الوداع وهو يقول ألا هل بلغت وهو يرفع أصبعه إلى السماء والصحابة أجمعين يهتفون بلى فينكت أصبعه إليهم ويقول اللهم فاشهد كررها مرارا عليه الصلاة والسلام فأقام الشهادة لنفسه على أمته أنه ادى ما عليه وأنه بلغ الأمانة واننا والله اليوم وإلى يوم القيامة لنشهد فردا فردا أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وقد جاهد في الله حق الجهاد وأنه فعل ما أمر الله وبلغ الوحي وأبلغ الدين ولم يترك لهذه الأمة شيئا من أمور دينها إلا علمها إياه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذر الأمة منه نشهد بذلك ونجعل ذلك جزءا من ديننا وعقائدنا معشر المسلمين فهذه الشهادة الأولى أن يشهد لنفسه صلى الله عليه وسلم والشهادة الأخرى أن يشهد لأمته فيزكيهم بأنهم عدول أصحاب شهادات مقبولة عند الله وأن الأمم إذا جاءت انبياؤهم يوم القيامة ويسألهم ربهم ماذا صنعتم فتقول الأنبياء واحدا واحدا إنهم قد بلغوا وأدوا فيسألهم ربهم عن إثبات شهاداتهم فلا تقوم أممهم مقام الشهادة الواجبة لانبيائهم كما تفعل أمتنا بنبيها صلى الله عليه وسلم فتأتي أمتنا شاهدة للانبياء السابقين بأنهم قد بلغوا فإذا سئلوا ومن أين علمتم فيقولون آمنا بما أخبر الله وما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمن ذلك ان الانبياء قد بلغوا الرسائل وانهم قد ادوا ما كلفوا به ثم يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشهد لامته فيزكيهم فتكون شهادته تزكيه لقبولها في ذلك الموقف العظيم وهذا ما سيمر بنا في ثنايا هذا الباب الموسوم بوصف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشهاده قال الله تعالى يا ايها النبي إِنَّا ارسلناك شاهدا شاهداً على ماذا؟ شاهداً على ماذا؟ شاهداً على أنه بلغ الرسالة وشاهداً على أمته أنهم عدول خيار تقبل شهادتهم شاهدا ومبشراً ونذيراً مبشراً لأهل الإيمان بما أعد الله لهم نذيراً لأهل الجحود والكفر والعصيان بما توعد به من العقاب وداعيا إلى الله بإذنه فقد بلغ الرسالة وادى الأمانة وسراجا منيرا فهو نور الأمة الذي بعثه الله تعالى به كما مر بكم في فصل الأول في نصوص من القرآن أتت بهذا المعنى قال القاضي عياض رحمه الله جمع الله تعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأثرة أو الأثر يعني ألوانا من الأوصاف وهي كما مرت بكم في الفصل السابق أوصاف خمسة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذه الأوصاف الخمسة القاب شرف وهي أيضا قلادة كانت في القرآن تدل على عظيم المنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وجمله من أوصاف وجملة أوصاف من المدحة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة قال وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام كيف هي من خصائصه؟ لأنه في حكم الشريعة لا يحق لأحد أن يشهد بحق لنفسه إنما يتخذ شاهدا من غيره فكيف قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد لنفسه؟ هذه هي المنقبة وهذا هو الشرف وهذه الخصيصة التي كانت له عليه الصلاة والسلام دون غيره لا من الأنبياء ولا من سائر البشر أن يكون شاهدا لنفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم المنزلة المطلقة التي تبوأها عليه الصلاة والسلام ولم يكن, لهذا ولم يكن هذا لأحد من البشر وأنت إذا دعتك قضية إلى المثول بين يدي قاضي أو حاكم وطلبت منك الشهادة فلا يحق لك أن تقول أنا أشهد وقد رأيت وسمعت وحضرت فإنما أنت مدع والمدع لا يشهد لنفسه إنما يتخذ شاهدا يثبت دعواه لكن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال الله له انا أرسلناك شاهدا وأيضا تقرأ في كتاب الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني على امته صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به للحق نعم حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد قال حدثنا قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل والله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 بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق ولا صخب في الأسواق ولا صخب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة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 هذه الجمل التي سمعتم أيها الأحبة الأكارم هي قطع من نصوص التوراة التي جاءت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن نقف مع جملها وعباراتها السؤال هو هل بنى حاجة أمة الإسلام أن نبحث في نصوص التوراة ما يشهد لمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنى حاجة بعدما ثبت في كتاب الله وتواترت به النصوص في الكتاب والسنة أبنا حاجة أن نقلب في التوراة وننظر ما فيها ونقلب عباراتها وصفحاتها هل نحتاج إلى أن يشهد اليهود لنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليس بنا حاجة فعلى ما يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص وقد سأله عطاء بن يسار حدثني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عبد الله أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ويسوق الحديث والحديث أخرجه البخاري وغيره هذا يا كرام ليس فقرا في النصوص التي تدل على شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم عندنا في الإسلام لنبحث عنها في التوراة والإنجيل حاشا لكنها الشواهد المتتابعة والأدلة المتضافره التي يؤازر بعضها بعضا التي تزيده شرفا صلى الله عليه وسلم وأن له في كتب الله السابقة وثبات شرف وفخر جاء للانبياء السابقين وللامم السالفة يعني أن التوراه وقد أنزلت على موسى عليه السلام ويقرأها اليهود ولا محمد بينهم صلى الله عليه وسلم لكنهم يقرؤون في نصوص كتابهم وكلام ربهم أن نبيا بهذا الوصف العظيم سيكون في آخر الزمان لهذه الأمة المرحومة المباركة هذا مزيد شرف لا شرف بعده أن يسبق له صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بل قبل أن تخلق أمته وأن توجد أن يوجد في كتاب سابق في ملة سابقة لأمة سابقة أن يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام وأن يكون موصوفا بأعظم الأوصاف وأشرفها ثم يأتي هذا في كتاب يهود فيقرؤونه ويبقى هذا محفوظا عندهم ويتناقله أحبارهم ورهبانهم حتى يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتطابق بعض ما جاء في تلك النصوص والعبارات ببعض ما جاء في كتاب الله الكريم، فهو إذن مزيد شرف ليس بحثا ولا تنقيبا، وعبد الله بن عمرو ها هنا لما أجاب السائل فقال أجل والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض اوصافه أو ببعض صفته في القرآن، ثم عدد لم يكن يقصد أننا لا نجد شيئا في كتاب الله، فهلما أعطيك مما أجد في التوراة أبدا؟ إنما هو يقول كلما قرأت عنه في كتاب الله فهو موجود مثله بل من قبل للأمم السابقة وفي كتب أنبيائهم السابقة هذا مأخذ وأما الآخر أيها الكرام أن هذه النصوص وقد أدركها الصحابة عبد الله بن عمرو عبد الله بن سلام ويذكر عن كعب الأحبار حتى من اليهود الذين أسلموا ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام وقد كان من أحبار يهود وعلمائها وقرأ التوراة وعرفوا ما فيها فهم يشهدون أن هذا ثابت في كتابهم وأن التوراة تشتمل على هذه الأوصاف فإنما هي دليل عظيم من دلائل النبوة التي أشرقت أنوارها والتي تشمل هذه الأمم إلى يوم القيامة ولا يبقى إنسان على وجه الأرض قد أدرك نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبقى معذورا إلا باتباع دينه والشهادة له بالرساله وللقياد في ركب أمته صلى الله عليه وسلم بل حسبك قوله والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وآله وسلم وإذ ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيدرك أمة ويدرك جماعة تصلي صلاة الفجر في المسجد فيقدمونه اماما فيأبى يأبا معتذرا بأنه لا يتقدم اماما على أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشرف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان شرفا نتقلده جميعا بهذا النبي الكريم الذي اعلى الله منزلته ورفع قدره فهو شرف والله نفتخر به لكنه شرف علينا أن نقوم بحقه الواجب علينا كيف صدق حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق طاعة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا والله فسينقلب إلى فخر زائف وشرف لا معنى له إنما لو كنت صادقا في شرفك بالانتساب إلى هذه الأمة وفخرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فليظهر أثر هذا الشرف والفخر والفرح في كل ذرة في حياتك في كل شيء في كيانك أن يثبت قولك وفعلك وكل ذرة وحركة وسكنة أن تكون شاهدة أنك امرؤ فخور بالانتساب إلى هذه الأمة أنك صاحب شرف بنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم يا قوم لو كنا نقرأ آيات من القرآن لقلنا كتاب الله أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتمل على آيات وسور ترفع مكانته وتعلي قدره لكننا نقرأ نصوصا وعبارات من التوراة فماذا كان يراد لليهود أن يعلموه وكان نبيهم إذ ذاك حيا موسى عليه السلام أجب الآن أمة من الأمم ينزل عليها وحي على نبيها وهو حي بين أيديها فيقرأ عليهم نصوصا من كلام الله في التوراة تخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبني ماذا كان يراد منهم ليس اتباعه ابدا لأن نبيهم حي قائم ولم يكن المقصود أن يتركوا نبيهم ليلحقوا بنبي ما خلق ولا بعث بعد فماذا كان المقصود إذن؟ إن قلت إن المقصود أن يقذف في قلوب البشر من وقت مبكر عظيم المنزلة لهذا النبي الكريم وأن تقف البشرية من وقت مبكر ايضا على أن الله اصطفى من الأنبياء نبيا واجتبى من الرسل رسولا جعل له من الشرف والمكانة والحظوه ما ليس لغيره من إخوته الأنبياء عليهم السلام يا عزيزي هذه إن كانت رسالة سبقت قبلنا إلى أمة خلت ونبيها قائم وكتابها وحي ينزل وسيق لهم هذا الخطاب ليعلموا هذا المعنى ويقفوا على عظيم هذا القدر فما عساي أن أقول عني وعنك في أمة أدركتها النبوة المباركة وعاشت في ظلال هذه الأمة وتشرفت بالانتساب إليه إنها رسالة ينبغي أن تكون أكثر وضوحا في حس كل مسلم وأكثر وعيا وادراكا وأكثر اشراقا في قلب كل مسلم وأن تكون الحياة في قلوب أفراد الأمة فردا فردا ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا متعلما وعالما وجاهلا أن يكون الكل في هذا سواء رسالة من الله يراد بلوغها لكل أفراد الأمة بلا استثناء أن هذا النبي الكريم ذو منزلة عظيمة عند ربه العظيم وأن هذا إنما هو بوابة كما أسلفت مرارا لأكون مدخلا عظيما من مداخل الطاعة والحب والاتباع بعد أن يؤسس في القلب هذا المعنى الكبير عظيم المنزلة عظيم المكانة التعظيم الوقار هي والله يا أحبة عتبة أساس لن تنبت شجرة المحبة في القلب إلا على تعظيم عظيم ولن تورق أوراق هذه المحبة إلا بمحبة يشتد ساقها ويقوى بنيانها في القلوب هذا كله إنما يؤسس بمثل هذه المعاني وتقريب النظر فيما في كتاب الله وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عطاء ابن يسار يأتي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ممن أسلم صغيرا وكان صبيا من صبيان الصحابة صحابي وأبوه صحابي وأدرك شرف الصحبه وحاز علما عظيما من الرواة المكثرين ومن فقهاء الصحابة المفتين رضي الله عنهم أجمعين وكان له شيء من العلم بما عند اليهود في كتابها فسئل فقال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذه الآية التي نقرأها في سورة الأحزاب لها أختها هناك في التوراة قبل السنين والقرون جاءت هكذا ليست لأمتنا بل لأمة يهود وليست على نبينا بل على موسى عليه السلام هذا المعنى قديم وهذا المعنى متجدد في كتاب الله بتأكيد هذا المعنى ونزول الوحي بهذا اللفظ ثم ما ستسمع الآن من العبارات لك أمثالها بل وأبعافها في شريعة الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحرزا للاميين الاميون هم أمة العرب وسموا بالاميين كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم لأن العرب أمة أمية كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بثلاثين وقبض خنصره في الثالثه يشير إلى تسع وعشرين هي أمة أمية وهذا الوصف كما تقدم ثابت في الكتاب والسنة قال وحرزا للأميين حرزا يعني حفظا مانعا كيف يكون صلى الله عليه وسلم بما وصف في التوراة؟ كيف يكون حفظا لأمة العرب؟ كيف يكون حافظا؟ نعم بالرسالة التي بعثه الله تعالى بها إليهم كان مانعا لهم من الهلاك كان مانعا لهم من التردي في جهنم كان مانعا لهم بأن يسلكوا طريق الظلمات فأخرجهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور وأخرجهم به من النار إلى الجنة رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فبعثه الله نورا لهذه الأمة وهاديا لها فكان مانعا من هلاكها قال أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ليس بفض الفظاظه غلظ الطبع ولا غليظ ليس شديدا لا في قول ولا في فعل ليس بفض ولا غليظ وهذا هو الوارد في قول الله تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك ستأتي الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لو حرف امتناع لامتناع يعني امتنع انفضاضهم من حولك لامتناع فضاضتك وغلظتك، صلى الله عليه وسلم لم تكن منه غلغة ولا فضاضة ولذلك لم يكن من أمته انفضاض عن ولا ابتعاد ولا نفره تألفت القلوب بالرحمة التي أودعها الله في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ليس بفض ولا غليظ هكذا تقول التوراة يا أحبة من مئات السنين إن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بفض ولا غليل ثم أراد الله فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في ربا مكة ثم بعث بعد أن بلغ الأربعين وقضى من عمره بعد النبوة ثلاث عشرة سنة في مكة وهو يحارب ويؤذى ما تركوا أذية إلا مسوه بها قولا وفعلا قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كذاب وقالوا مجنون ووضعوا سل الجزور على ظهره وشدوه من ثيابه وأرادوا الاعتداء عليه بقتله يخرج طريدا وحيدا مهاجرا ليس في صحبته إلا أبو بكر في معية الله ومع ذلك كله لا تحفظ الروايات صحيحها ولا ضعيفها بل ولا كذبها أنه, أنه أغلب بعبارة أو بإشارة أو موقف أو حركة ما هذا؟ هذا الذي أخبر الله عنه قبل مئات السنين ليس بفض ولا غذير آمن به من آمن وصدقه من صدق وكفر من كفر وجحد من جحد وعاند من عاند فلا والله ما حفظ التاريخ الإنساني أنه أساء إلى إنسان قط لا زوجة ولا ولد ولا صديق ولا جار ولا قريب ولا عدو حتى الجهاد وهو الجهاد إنما يخرج مجاهدا ويريد بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام أن يقود هذه الكتيبة الكافرة إلى رضا الله وإلى القبول بهذا الدين وإلى الدخول في الإسلام يرجع من الطائف وقد كذب وطرد عليه الصلاة والسلام فيستأذنه الملك في أن يطبق عليهم الأخشبين فتدركه الرحمة يسأل الله أن يخرج من صلبهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ولعله يأتي اليوم الذي يدخلون فيه في دين الله طائعين وتمر الأيام وتتوالى السنين يهاجر إلى المدينة فتتوالى الغزوات يلاحقونه بالعداء والحرب والصد عن سبيل الله ثم يأذن الله فتفتح مكة ويجتمعون عنده حول الكعبة فيسألهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء تألفت القلوب عليه بالرحمة فدخل الناس في دين الله أفواجا وتلك ثقيف في الطائف وهواز وما حولها جحدت وصدت وكفرت تتوالى السنين فإذا بها تقبل مسلمة بعد غزوة ثقيف وحنين تدخل القرى وقد دخلت القلوب قبلها في الإسلام طائعة والله ما اجتمعت هذه القبائل وتلك الجماعات على هذا الدين والقبول برسالته إلا لعظيم ما أودع الله في قلبه من الرأفة والرحمة بعد هذا كله فإن الذي يجب علي وعليك وأنت تقف على هذه المعاني التي تعلمها تماما وتكررت على مسامعك كثيرا وأنت تعلم عظيمة ما في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة لأمته والإشفاق والعنت أن يصيبهم شيء من الذي شق عليهم في الشريعة بعد ذلك كله والله لا يبقى إلا أن تملأ قلبك حبا لنبي ملأ الله قلبه رأفة ورحمة بي وبك وبجميع أمته صلى الله عليه وسلم يقول في التوراة ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صخاب يعني شديد الرفع بالصوت وأتى في الرواية التالية ولا صخب والمعنى واحد الصخام أو السخام بالصاد أو بالسين معناها رفع الأصوات قال ولا صخاب في الأسواق يعني لن يكون صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي تظهر عليه آثار الطيش والجهل والسفة أو قلة العقل لأن رفع الصوت مظنة الطيش وعادة يحصل هذا عندما يريد امرؤ أن يصل إلى مطلوبه في نقاش أو حوار أو جدال فإذا أراد اختصار الطريق لا يبحث عن حجة عندما يكتفي برفع الصوت قال ولا صخاب في الأسواق وأنت تعلم أن خفض الصوت في الكلام والحديث من شيم الأدب وأن من علامات الاحترام والوقار وتمام العقل هدوء الرجل والمتحدث في صوته وان يكون كلامه مسموعا معقولا تحليه الزينة والوقار ويبقى خفض الصوت بقدر الإسماع هو السمة وليس معنى ذلك أن لا يحتاج إلى رفع الصوت إذا احتاج إليه بلى كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن إذا ام الناس وكان يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر قوم يصبحهم أو يمسيهم هذا وارد إنما المقصود أن رفع الأصوات المذكورها هنا في الأسواق لأنه الغالب او الاحتراز لأن رفعه بالصوت كان في بعض المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت كما هو في شأن الإمامة في الصلاة أو الخطابة في الجمعة لإسماع الناس ولايقاع الجمل موقعها لكن الصخبة المطلق ورفع الصوت واللجاجة وشيء من الثرثره والدوي الكلام الذي تختلط معه الأصوات هذا أبدا ليس من شيم الكرماء ولا أوري العقل والحلم وذلك الذي نزه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي الله عنهم ولا, ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر هذا أيضا مما ثبت في وصفه عليه الصلاة والسلام لا يدفع السيئة بسيئة مثلها مع ان الله قال وجزاء سيئه سيئه مثلها هذه الايه في مقام الحق من حق الانسان اذا سامه سوء ان يرد السوء بسوء وجزاء سيئه سيئه مثلها وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا حق لكن فوق مرتبه الحق مرتبه الفضل وهي اعلى وهي التي خص الله بها نبيه عليه الصلاه والسلام من أن تأخذ مظلمتك وأن تقتصر نفسك لكن الفضل الأكمل أن تعفو قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين مرة أخرى جاء تكرار المعنى بأسلوب آخر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق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 إلى عبادة الأوثان وتعلقت بالأصنام فانحرفت عن فطرة الله التي فطر الناس عليها وتركت بقايا من الحنفية التي كان عليها أتباع ممن أقبل على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام فأصبحت العرب والبشرية آنذاك في جاهلية جهلاء وظلام مطبق وملة عوجاء قال لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء وحقا ما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد دخلت الأمة في الإسلام فأقاموا ملتهم على الحنيفية وعلى الصراط المستقيم دخلوا في دين الله أفواجا أقر الله عينه بهداية أمته وقبول دعوته واتباع ملته صلى الله عليه وآله وسلم قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله أي ويقول معها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتح به أعينا عميا عميا يعني عن إبصار الحق وآذانا صما أي عن سماع الحق وقلوبا غلفا أي عن قبول الحق فكل قلب لا يقبل الحق فهو قلب مغلف وأي أذن لا تسمع الحق فهي أذن صماء وأي عين لا تبصر الحق ولا تهتدي بنوره فهي عين عمياء لنعلم أن هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل إنما تتحقق معانيها بأن يستعملها العبد في طاعة الله ويقبل بها هدى الله الذي أنزل به الكتب وبعث به الرسل عليهم السلام نعم كثير من الناس يرى لكنه أعمى وكثير من الناس يسمع لكنه أصم وكثير من الناس له قلب ينبض ويتدفق به الدم في كل أنحاء الجسد لكنه قلب أشل هؤلاء المعرضون عن دين الله الكفرة ومن يصد عن سبيل الله يقول ربك جل في علاه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا تظن أنه أصم بمعنى أنه لا يسمع صوتا ولا تظن أنه أبكا بمعنى لا ينطق حرفا بلى لكنهم كما قال الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فالمقصود أن حقيقة الإبصار وحقيقة السمع وحقيقة الانتفاع بكل ما متعك الله به من الجوارح لن يكون إلا فيما أراد الله منك وهو عبادته وقبول الحق الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم السلام ما عدا ذلك فأصحابها محرومون ولو رأوا أبعد المسافات ولو سمعوا أدق الأصوات ولو كانوا أكثر الناس نشاطا بحيوية وصحة بدن لكنهم في ميزان الشريعة ليسوا كذلك فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اليوم اذ تستمتع بعينك وترى وتستمتع ببصرك وتسمع فافرح أن الله جعلك في أمة هذا النبي الذي فتح الله به الأعين العمي والاذان الصم والقلوب الغلف صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وهو أحد أحبار يهود أدرك النبوة فأسلم رضي الله عنه وارضاه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بخير قيل وفيه نزل قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم وكعب الأحبار أدرك النبوة إلا أنه أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمدرك شرف الصحبة قال وفي بعض طروقه عن ابن إسحاق يعني فيما يروى عن كعب الأحبار والمروي عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام بحكم علمهم بالتوراة قبل أن يسلموا فقد كانوا من الأحبار يعني أن لهم معرفة وعلما كافيا واطلاعا على نصوص التوراة قال في بعض طرقه عن ابن إسحاق ولا صخب في الأسواق وهي كالعبارة السابقة ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش نعم عصم الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتصف بالفحش قولا أو فعلا، فكان معصوما من ذلك، فما حفظت عنه لفظة نابية، ولا حركة ساقطه ولا قول أو فعل يأباه عنه الكرماء، ولا أرباب المروءه عصمه الله من كل ذلك، فكمله قال ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، الخنا قبيح القول وفاحشه عندما تذكر العورات. وتذكر السوءات وتذكر السباب والشتائم أكرم الله السامعين فإن هذا لسان أجلكم الله قد تلطخ بالخنا وربما يقدر لبعضنا أنه يكون عفيف اللسان شريف القول طاهر الفم لا يسمع الناس منه سوءا ولا فحشا لا سبا ولا خنا ولا ذكرا مما يستقبح مما لا يقبله أرباب المرؤات لكن بعضنا إذا استفزه الشيطان وأحاط به الغضب سقط به اللسان فخرج ما لا يخرج من مثله فإذا اعتذر قال إنما هي ساعة غضب والكريم أيها الكرام أبدا لا يرضى أن يطلق لسانه في شيء من تلك المواضع القذرة لأن الكريم كريم ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد جلله ربه وعظم وصفه فقال وإنك لعلى خلق عظيم فكان في وصفه ولا قوال للخنا أسدده, أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره اللباس لباسان داخلي وخارجي فاللباس الداخلي هو ما يلي الجسد ما يمس البشرة وهذا يسمى شعارا وأما اللباس الخارجي فيسمى لباسا أو يسمى دثارا قال وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره يعني البر وهو الطاعه والتقرب إلى الله كأنه لباس له قد أصبح جزءا منه صلى الله عليه وسلم لا ينفك عنه قال والتقوى ضميره يعني في صدره والحكمة معقوله أي مناط عقله الذي ارتبط به هو الحكمة فلا يتصرف إلا بحكمة ولا يتكلم إلا بحكمة ولا يقرر امرا إلا لحكمة صلى الله عليه وآله وسلم والصدق والوفاء طبيعته بمعنى أنه لا يتكلفها تكلفا إنما هي طبيعة وسجية إذا تكلم صدق وإذا وعد أوفى قال والعفو والمعروف خلوقه العفو عمن ظلم والمعروف لكل أحد والعدل سيرته فأقام حياته على العدل وأنت تعلم أن العدل يبذل لكل إنسان مسلم وكافر بر وفاجر العدل خلق أمر الله تعالى به فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال والحق شريعته يعني في دينه الذي بعثه الله به فهو حق لا ريب فيه ولا باطل بلا امترام والهدى إمامه وفي بعض النسخ من كتاب الشفاء والهدى أمامه والمعنى واحد لأن إمامنا أمامنا ولا يكون الإمام إلا أماما فجعل الهدى إمامه يعني يقتدي به ولو قلت أمامه فالمعنى واحد والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلاله كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني قبل النبوة قبل الوحي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أهدي به بعد الضلاله وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، يعني يرفع شأن الأمة بعد أن كانت خاملة، ومعنى خاملة أي مغفولة الذكر لا يؤبه لها ولا يرفع لها رأس ولا يعرف الناس لها قدرا ولا وزنا. وهكذا كانت أمة العرب قبل الإسلام، إنما كانت في بادية تعيش لطعامها وشرابها وحياتها ومماتها، بينما كانت الحضارات لأمم عاصرتها فكانت أصحاب صولة وجولة كفارس والروم وبعض القبائل وبعض الحضارات القائمة آنذاك لكن أمة العرب إنما عرفت تاريخها حقا وارتفع شأنها حقا وعلى ذكرها بين الأنام حقا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف ورفعة ذكر بنزول القرآن وظهور هذا الدين لهذه الأمة قال وأرفع به يعني يرفع شأن الأمة بعد الخمالة يعني بعد أن كان خامل الذكر خفية قال وأسمي به بعد النكره كانت أمة النكرة لا تعرف فأصبحت معلومة معروفة وأصبح اسمها بين الأمم وحضارتها بين الحضارات أمة عريقة في الذكر والتاريخ فكان هذا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة هذه جملة أصاف متعاقبه كانوا قليلين فكثرهم الله كانوا خائفين فأمنهم الله كانوا فقراء فأغناهم الله ولهذا لما عاد عليه الصلاة والسلام يوم حني وقد قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا جمعهم فكان مما قاله لهم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي وفقراء فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن فطفقوا يبكون رضي الله عنهم معتذرين عما بدر منهم رضي الله عنهم أجمعين قال وأغني به بعد العيلة العيلة الفقر وأن الله كتب به الغنى بعد الفقر والفقر والغنى ها هنا حسا ومعنى أما المعنى فالفقر فقر العقائد فقر القلوب حقيقة وما كانت تعيشه البشرية قبل النبوة المحمديه هو فقر بمعنى الكلمة لأن ما كانت تعيشه من قيم وما كانت تعيشه من مبادئ وما كانت تعيشه من عقائد هو في الحضير وفي الميزان لا يسوى شيئا فكان فقرا حقيقيا فقلب الله هذا الفقر بالإسلام غنى غنى القلب بامتلائه بتوحيد الله وغنى القلب بالعقائد التي جاءت بها الشريعة غنى القلب بالمبادئ بالأخلاق بالقيم والعبادات القلبية التي جاءت بها الشريعة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفقر والغنى حسا أما معنى فما ساق الله من الخيرات وما كتب لأهل هذا الدين من الفتوحات التي انتقل بها المسلمون انا ذاك من حال إلى حال قال واجمعوا به بعد الفرقة نعم فكانت العرب جماعات متفرقة وقبائل متناحره فألف الله ليس بين العرب بعضها ببعض لا بين العرب وغير العرب فأصبحت الملة تجمع البشرية جمعاء المسلم أخ المسلم هنا تتلافى هذه الرابطة كل عائق وتتجاوز كل الحدود وتذوب معها كل الفواصل فلا عرق ولا جنسية ولا حدود ولا إقليمية ها الدين يذوب معه كل فارق وينصهر معه كل عائق وأجمع به بعد الفرقة قال وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وامم متفرقة وكلما أقبل الناس حجا وعمرة إلى رحاب بيت الله الحرام أدركت شاهدا لصدق هذا الكلام تجد الأجناس المختلفة والألسنة المتفرقة والعقول المتفاوتة والحضارات المتباينة فإذا به قد اجتمعت بالله ما الذي جمعها لا حضارة ولا لسان ولا لغة ولا طبقة ولا ثقافة لكن جمعها ما هو أسمى من ذلك وأشرف هو هذا الدين الذي انصهروا كلهم داخل إطاره وأصبح قالبا واحدا في بوتقته هذا هو الدين الذي أكرم الله به هذه الأمة قال وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة عبد أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمته الحمادون لله على كل حال الحديث في إسناده من لا يعرف كما أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما وأخرجه الدارمي موقوفا على كعب وبالتالي فتعاملنا معه على أنه حديث مرفوع لا يشفع له صحة الحديث لكنه جاء في عبارته أن الوصف الذي جاء في التوراه عبد أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمته الحمادون لله على كل حال وهكذا جاءت نصوص الشريعة تؤدبنا معشر المسلمين بأن نحمد الله على كل حال لأن المؤمن بكل خير على كل حال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فأيا كان حالك فأنت على خير وإذا كنت على خير وجب أن تحمد الله وبالتالي فيكون أحدنا حامدا لله على كل حال فصارت هذه الأمة المحمدية أمة حمد حمدون لله وهذه الأمة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أحمد الخلق لربه كانت أمته أحمد الأمم أيضا لربها كان هذا من التوافق بين ما خصه الله تعالى به نبيا بين الأنبياء صلى الله عليه وسلم وما خصنا به أمة بين الأمم في مقام الحمد الذي هو أعظم المقامات في العبودية نعم وقال تعالى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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون نعم مناسبة هذه الآية لذكر الأحاديث التي سبقت بنا قبل قليل في وصفه صلى الله عليه وسلم كما في التوراة وقد مر بنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري وحديث عبد الله بن سلام وكعب الأحبار عند غيره هذه الأوصاف لما جاءت في التوراة اتى المصنف رحمه الله ونحن لا نزال في الباب أو في الفصل الذي فيه وصف الله لنبيه بالشهادة صلى الله عليه وسلم وقد مر بك في أول الرواية فيما جاء في التوراة أنه موصوف من بعض صفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فلما جاءت الأحاديث في ذكر صفته في التوراة ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذه الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إذا هذه الأوصاف الآتي ذكرها مذكور بها نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل كذلك ما هو؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، والأغلال التي كانت عليهم، هذه أوصاف مشتركة، جاءت في القرآن كما جاءت في التوراة، كما جاءت في الإنجيل بنص القرآن، قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه ووقروه، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، قل يا أيها الناس،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 قال فبما رحمة من الله لنت لهم وقد قال هناك ليس بفظ ولا غليظ ولا صخام في الاسواق وهذه أيضا لها شاهد عندنا في كتاب الله ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك أثبت الله له الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم وأثبت ذلك بقوله ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فلو هنا حرف امتناع لامتناع يعني إنما رأيتهم مجتمعين لم ينفضوا من حولك ولم ينفروا عن دعوتك لم يحصل هذا لأن غلظة وفضاضة لم تحصل منه صلى الله عليه وسلم فامتنع إذن انفضاض الأمة من حوله أو نفرتهم عن دعوته لامتناع النفرة في خلقه فضاضة وغلظة وحاشاه صلى الله عليه وسلم نعم. قال السمرقندي ذكرهم الله منته أن جعل رسوله رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب ولو كان فضا خشنا في القول لتفرقوا من حوله ولكن جعله الله سمحا سهلا طلقا برا لطيفا هكذا قاله الضحاك سمحا سهلا طلقا برا لطيفا رحيما عليه الصلاة والسلام لا تظن أن هذه الأوصاف انما جاءت في خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام مع الموافق ومع المحب ومع القريب ومع الموالي أبدا لكن كان هذا حتى مع النافرين عن دعوته حتى مع أصحاب المواقف في الخطأ وفي الإنكار عليهم كان صلى الله عليه وسلم دوما بهذا النمط في الخلق الكريم من التعامل لم يكن فضلا ولا غليظا ماذا فعل بالأعراب الذي تبول في المسجد ماذا فعل بالشام الذي جاء يستاذنه في الزنا بل ماذا فعل بمن جاء معترفا بين يديه بأنه اقترف الفاحشة أنت والله لن تجد في موقف من هذه قط ولا في غيرها أنه أغلظ في عبارة أو اشتد في الخطاب فإذا كان هذا خلق الكريم منه صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا من حوله يستوي في ذلك عنده القريب والبعيد بل يستوي عنده الذي سبق إيمانه وحسن إسلامه بمن كان حديث عهد بإسلام بل يستوي عنده في ذلك البر والطائع مع المقصر أو الجاهل أو حتى المخطئ الواقع في منكر أو خطأ أو ذنب أو معصية وجد الجميع منه عليه الصلاة والسلام هذا خلق الكريم الرأفة واللين وطلاقه الوجه والبشاشة وحسن التعامل حتى امتلك القلوب عليه الصلاة والسلام فأسرها حبا له صلى الله عليه وسلم والصدق رغبة في طاعته والاقتداء به والإيمان بسنته صلى الله عليه وسلم والرغبة الجازمة في احتذاء حذوه والاهتداء بهديه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف التي مرت بك كثيرا في نصوص الكتاب والسنة ها هي ذي شواهدها تتنقل في كثير من المواضع حتى وجدناها في كتب الأنبياء السابقين في نصوص التوراة هذا المعنى الكبير ينبغي أن يكون جلياً معلوماً واضحاً لكل مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال هون السمرقندي رحمه الله ولو كان فضاً خشينا في القول لتفرقوا من حوله ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقاً براً لطيفاً فلما وجدت الأمة منه هذه المعاني كان هذا مصداق قول ربه له سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لم يزل في هذا الفصل بقية نأتي عليها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى فاجعلوا ليلتكم هذه عطرة بكثرة الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وجعلوا جمعتكم غدا ايضا عامره عاطره بكثرة الصلاة والسلام عليه واجعلوا نصب أعينكم يا رعاكم الله أنكم تغترفون بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من الحسنات والأجور بل ومن رحمات ربنا العفو الغفور التي تتنزل بعشرة أضعاف بعدد ما تصلي وتسلم على نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم فعطروا أفواهكم وعطروا مجالسكم واملؤوا صحايف أعمالكم نورا وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم لتنعموا برحمه عظيمة وشرف كبير وحسنات لا يسبقكم فيها إلا من كان أكثر منكم حظا بهذه الأبواب كن بالصلاة على النبي إماما عطر بها الساعات والأياما لولاه بعد إلهنا ما أشرقت شمس الهدى للكائنات قياما فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات وتكتب لنا بها وافر الحسنات وترحم لنا بها الأموات وتشفي لنا به المرضى وتحقق بها الحاجات يا كريما قريبا مجيب الدعوات اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا البر والتقوى اللهم احفظنا والمسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم يا بر يا رحيم يا لطيف يا خبير نسألك لطفا ورحمة لعبادك المؤمنين في كل مكان اللهم فرج الهموم ونفس الكروبات اللهم اقض الديون وارحم الأموات اللهم اشفي المرضى وحقق الآمال لا إله إلا أنت ولا رب سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين